اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Ishfi anta Shafi, ma shfa, illa shfaa'uk, shfaa' la yugadir sakma, Allah. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب Ishfi <Esg> anta syafi la shifaa an irra shifaa'uk shifaa' an la yugharusakama Ishfi an ta'ashifi la shifa an ilaa shifaa'uk shifaa' al la yughabiru sakkama Allahu اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اذهب Işf أنت الشاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Işf أنت Takshaftilah shifaan ilah shifa'uk shifa' ala yugadir sakma. Allahumma Rabbul Nas azhi bil اشف أنت الشافي <سؤال> <تصفيق> لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa uk shifa illa yughadir saqama allahumma rabban nas azhib اشف أنت الشاف لا شفاء إلا <شفاء> شفاءك <شفاء>, <شفاء>, <شفاء>, شفاء لا يغادر سقما اللهم ربا هي بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله إشخ أن الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس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 اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi al-tashafil shifa'an ir shifauk shifa'an la yugadir saqama Allahu mma rabba nas azhi bil تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب Ishfi anta syafi la shifaa an illa shifaa'uk shifaa' an illa yugadiru saqama Allahu'mma اشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta syafi la shifa antirna shifauk shifa allah yugadiru sakkumah Allahu ma rab nas azhi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 اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi al-tashafi, la shifa an irra shifa'uk, shifa al-layyuhadir sakama. Allahumma Rabb nas, azhi bil انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر Ishfi anta Shafi la shifa an ilna shifaak la yugadir sakama Allahu ma Nas azhi bil Ishfi anta syafi ila shifaa an irra shifaa uk shifaa an irra yugadir saqama. اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغابر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب ish fi anta ashfi la shifa la yghadiru saqma allahumma rabbana Ishfi al-tashafil, shifa an irra shifauk, shifa an irra yugadir sqa Allahumma Rabb nas, azhi bil ishfi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 Ishfi anta Shafi la shifaa an illa shifaa'uk shifaa' an illa yugadir saqama. Allahumma اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta syafi la shifa an illa shifauk shifa an illa yugharusakum Allahumma Rabbul Nas azhi birba'is تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta Shafi, la shifa, an ilaa shifa, shifa, an la yugadiru يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذ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 Ishfi anta Shafi, la shifa illa shifa uk, la yugadir sakma, allah. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا Ishfi anta syafi la shifaa anir la shifaa uk shifaa saqama Allah.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 يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر ishfi anta ashfi la shifa illa shifa uk shifa allama yughadiru saqama allahumma rabbana Ishfi anta al-shaafilah shifa an ira shifa uk shifa al la yugadir sakma Allahu mma rabba nas Takshafi la shifa an ilaa shifa uk shifa alaa اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذكر Ishfi anta syafi la shifa anir la shifauk shifa anir la yugadir saqama Allahu اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب Ishfi anta syafi la shifa an ilaa shifa uk shifa an la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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta yang syafi, la shifa an ira shifauk la yugadir sakam. Ishfi anta Shafi, la shifa, an illa shifa uk, shifa ala yugadir sakkama. Allahumma Rabb اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta al-shafi, la shifaa' an irra shifaa'uk, shifaa' la yugad rusqama, Allah.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 يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشاف لا شفاء إلا <تصفيق> شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربا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 اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس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 Ishfi anta Shafi la shifa antir la shifauk shifa allah yugadhur sakama Allahumma Rabbul Nas اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا Ishfi al-tashafil, shifa anir la shifa uk, shifa al-layyuhadir sakkama. Allahumma Rabbul Nas, azhi bil baks, ishfi تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله Ishfi anta syafi la shifaa an irra shifaa'uk shifaa' al la yugadir saqama Allahu بأس إشف أن تشف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا <شفاء> شفاءك <شفاء>, شفاء لا يغادر سقما <اللّ> شافي ما شفا الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا ازهب Ishfi anta Shafi, la shifa an ilaa shifa, shifa an la yugadir saqama. Allahumma Rabbul Nas, اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب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 اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب ishfi anta ashfi la shifa illa shifa uk shifa an la yughadiru saqama allahumma rabbana bas اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta syafi, la shifa an ilaa shifa uk, shifa an Allahumma Rabbul Nas, azhi. Ishfi anta syafi la shifa an irra shifa uk shifa an yugadiru saqama. Allahumma اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi la shifa illa shifa uk la yugadiru saqama Allahumma Rabbul Nas azhir al Ishfi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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفاء الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الله Ishfa'at al-shafi'la shifa'an ilā shifa'uk shifa' al-layyadhiru saqama. Allāhumma rabbi l Ishfi anta syafi la shifa an ir la shifauk shifa al la yugadru sqa ma Allahu أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta syafi la shifa an irra shifa uk la yugadir sakkama. Allahumma Rabbul Nas azhi اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi an tashafilah shifa an ilaa shifa up ma yugadir sakama Allahu. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله ishfi anta ashfi la shifa illa shifa saqama allahumma rabban nas adhhibil bas اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta Shafi, la shifa, illa shifa uk, la yugadir sakma, اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب Ishfi anta shafi la shifa an irra shifa uk la yuqadiru saqama Allah. اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi la shifa antila shifauk shifa allah yubarus qama Allahu ma nas azhir baks اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس ishfi anta ashfi ma shifa'a shifa'uk shifa'a ma saqama allahumma rabbana adhhibil ba'sa اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب <البأس> اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا Ishfi anta syaif la shifa an ir la shifak la yugadir sqa ma Allahu mma rabul Ishfi انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa' all la saqama allahumma اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta Shafi, la shifa, illa shifa uk, la yugadir sakama, Allahumma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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء ما يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس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 Ishfi anta syafi, la shifa anir la shifauk, la yugadir sakama. Allahumma Rabbul Nas, azhi bil ishfi أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمَا اللَّهُ هُوَ ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa' allā yughādir saqama allāhumma r Ishfi anta syafi la shifaa an illa shifaa uk shifaa an illa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 اشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربا اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ishfi anta la shifa illa shifa'uk shifa' alladhi la yughadiru allahumma rabban nas az Keshean, terkhasil, la shifaa' an ilaa shifaa'uk, shifaa' al la yuqadiru اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Ishfi al-tashafi, la shifa an illa shifa uk, shifa al-layyuhadir saqama. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا Ishfi anta al-shafi, la shifaa an irra shifaa'uk, shifaa' ala yugad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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ما يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا ازهِب البأس اشف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 تَشْفِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءَ مَا يُغَادِرُ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 اشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أن تشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله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 Ishfi anta syafi, la shifa anir la shifauk, shifa anir la yugadir sqa ma. Allahumma Rabbul Nas, azhi أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi ila shifa an irra shifa uk shifa an irra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 يشفي <تصفيق> أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله Ishfi an ta'ashifi la shifaa an illa shifaa'uk shifaa' al la yuqadir saqama Allahu ma rabbin ish fi anta ashafi la shifa illa saqama allahumma rabbana adhi Ishfi al-tashafi, la shifa an irna shifauk, shifa al-layyuhadir sakma. Allahumma Rabbul Nas, azhi bil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 Ishfi anta Shafi, la shifa, an irna shifa'uk, shifa' alla yuqadir Allahumma Rabbul Nas, Ishfi anta syafi la shifaa an irra shifaa uk shifaa an irra yugadir sakkama Allahu azhi اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اذهب الباس اشف أن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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله ishfi anta ashfi la shifa illa shifa uk shifa all la Ishfi anta Shafla shifa la shifa alla yugadir sakma Allahu Mma Rabb al Nas azhi bil Ishfi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 Ishfi anta syafi, la shifa, an shifa'uk, shifa' al la yugadir sakama. Allahumma Rabbul Nas, azhi bil اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم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 Ishfi anta syafi la shifa illa shifa uk la yughar rusqama Allahu ma rabba nas Ishfi تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi anta Shafi, la Shifa, illa Shifa'uk. Shifa' an la yugadiru اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي <سؤال> <تصفيق> لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا <لن> يغادر سقما اللهم ربنا <الناس> اذهب <البأس> Ishfi anta syafi la la shifa uk shifa al la yugadir sakma Allahu mma nas azhi bil Ishfi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 ishfi anta ashafi la shifa illa shifa uk shifa la yughadir allahumma rabb Ishfi anta ash-shafi shifa'a illa shifa'uk shifa'a la yughadiru saqama Allahumma rabban nas azhibi أَسْأَلُكَ الْعَجْزَ الْعَجْزَ لا شفاء الْعَجْزَ شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم الْعَجْزَ <ربنا>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 ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk saqama allahumma rabbana اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمَا اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'a la yughadiru saqama allahumma rabban nas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 إشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم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 Ishfi al-tashafil, shifa an irra shifa'uk, shifa' al-layyuhadir sakama. Allahumma Rabbul Nas, azhi bil baks, تَشْفِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا إِنَّهُ هُوَ اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله اشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغابر سقما اللهم رب الناس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 الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا Ishfi al-tashafi, la shifa an illa shifa uk, shifa an illa yugadir ish fi anta ashafi la shifa illa shifa uk shifa alla yughadir saqama allahumma rabb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 Ishfi anta syafi, la shifa' an ilaa shifa'u shifa' an la yugadiru sakama. Allahumma Rabbul Nas, إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا اللَّهُمَّ رَبَّ اشف أنت الشاف لا شفاء أن إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما Ishfi anta syafi, la shifa an irna shifaa'uk, shifaa' an irna yugadir sqaamah. Allahumma Rabbul Nas,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 Ishfi anta syafi la shifa anir la shifauk shifa anir la yugad rusakah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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi an ta'ashifil ashfa' an ilaa shifa' shifa' an ma yugadir saqama ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa'uk shifa' alladhi yughadiru saqama nas Ishfa'at al-Shafi'ah syifa'an ilā syifa'uk syifa'an la yugadiru sakama Allāhumma Rabb al-nafs. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi al-tashafi, la shifa illa shifa uk, la yugadir sakma.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 ish fi anta ash-shafi illa shifa'uk shifa' all la yughadir allahumma rabb Ishfi an ta'ashfi la shifa an ilaa shifa' shifa' an la yugadir sakama اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب ish fi anta ashfi la shifa illa shifa uk shifa all la yghadiru saqama allahumma rabbana اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف تَشْفِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهِبِ الْبَأْسَ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 Ishfi an ta'ashfi la shifa an ilaa shifa'uk shifa' al la yudharu saqama Allahu ma rabbin يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Işf أنت الشاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Işf أنت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 Ishfi anta syafi la shifa an irra shifa uk la yugadir sakkama. Allahumma Rabbul Nas azhi بأس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أزه Ishfi anta syafi la shifa an illa shifa uk الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي أن تشفى لا شفاء إلا شفاءك شفاء أو شفاء أما يغادر سقانا اللهم يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اذهب اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Iشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Iشف أنت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 Ishfi anta Shafi la shifaa amir la shifaa up shifaa ala yuqadir اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمَا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ Ishfi anta Shafi, la shifa, an ilaa shifa, shifa, an la yugadir sakama. Allahu ma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 اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله Asfi anta al-shafila, shifa an illa shifa uk, shifa an Ishfi anta syafi la shifa an ilna shifauk shifa allah yugadir sakama Allahu nas azhi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 Ishfi anta Shafi, ma shifa, illa shifa'uk, shifa' la yugadir sakma. Allahumma اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب Ishfi anta syafi la shifa an irra shifa uk shifa an la ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugha barasa Allahumma rabban nas اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ish fi anta ashfi la shifa la yughadiru saqama allahum Ishfi anta syafi la shifa an ir la shifauk shifa allah yugadir sqa ma Allahu mma rabul تَشْفِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا إِنَّ Ishfi anta syafi la shifa an irna shifa uk shifa allah Allahu'mma Rabbi اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله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 Ishfi an ta'ashfi la shifa an ilaa shifa uk shifa an la yugadiru saqama Allahu'mma اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifa uk shifa all la yughadir saqama allahumma rabb اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Tiada syifa yang syifa, la syifa, an ilaa syifa'uk, syifa' an laa yugadir sytamah. Allahumma Rabbul Ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa allah yugharusakumah Allahu ma rabba nas azhi bil Ishfi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 ishfi anta ashfi la shifa illa shifa uk shifa all la yughadiru saqama Ishfi anta al-shaafila, shifa anir la shifauk, shifa alla yugadir اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اللَّهُمَّ رَبّ يشفي ان تب الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الله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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس ايش في انت الشافي ما شفا الا شفاءك شفاء ان لا يغادر سقما اللهم ishfi anta ash-shafi shifa'uk shifa'a la yughadiru saqaman allahumma nas azhi اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi al-tashafi, la shifa an irna shifa uk, shifa an la yugadir sakma. Allahumma Rabbul Nas,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 يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب ishfi anta ashfi la shifaa illa shifaa uk shifaa an la yughadir saqama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 اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi la shifa an shifa uk shifa la yuqadir sakama Allahu.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 اشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس Ishfi an ta'ashifil ashfa' an ilaa ashfa'u ashfa' an la yugadiru saqama ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa' allaa yughadiru allahumma rabban nas azhi يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi, la shifa an ir la shifa uk, shifa al la yugadir sakma. Allahumma Rabb أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً مَا يُغَادِرُ اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس Ishfi anta ash-shafi shifa illa shifa'uk shifa' all la yughadir Allahumma rabban nas azhi اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم Ishfi anta syafi la shifa an illa shifa uk shifa allah yugadiru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 اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما